Ave, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 تيمون فقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا سَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ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 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَنِيلًا مِّنْكُمْ بَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ